كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اذْعُر لَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ وَالصَّافَاةِ تُرْجِيَاذ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 قَالَ رَبِّ وَابْدِلْنِي خَيْرًا لا مِنْ هَٰذَا لَأَصْلِحَنَّ لِي فِي الْأَرْضِ وَلَا تُخْزِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمَنْ أَمْسَكَهُ أَوْ أَمْسَكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَن وإذني مس لي الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب